مع تحيات المهتبة التعاوني بمحافظة الطائف حدثني أحدهم قبل فترة ليست بالبعيدة من الزمان قبل أشهر قال لي كان لي زميل أعرفه يعيش في اندونيسيا اتصل بي في يوم من الأيام وأخبرني أن اخواننا المسلمين في اندونيسيا في بعض المناطق لا يجدون الماء الذي يشربونه فبعض المناطق لا يوجد فيها مياه للشرب وأنهم بحاجة لحفر بعض الآبار وأن بعض الآبار أو أن تكلفة البئر الواحد في اندونوسيا ما يقارب 1700 ريال وطلب مني أن أطلب من المحسنين أن يساعدوهم في حفر بعض الآبار قال وفي ذلك اليوم وفي ذلك اليوم التقيت ببعض أفراد عائلتنا حدثتهم عن حفر الآبار وعن أن قيمة البئر الواحد ألف وسبعمائة ريال حدثتهم على الانفاق وأن تلك صدقة جارية فلم يتجاوب منهم أحد معي انصرفت وأهملت الموضوع وقلت بذلت الذي علي ولم يكتب الله لي ان أجمع شيئا لذلك الرجل ويمر أسبوع أسبوعين ثلاثة وبعد ثلاثة اسابيع تتصل بي إحدى الأخوات وتقول لي إحدى محارمي تتصل بي وآتي إليها وتعطيني ضرب فيه ألف وسبعمائة ريال تقول هذه من أم صالح لحفر بعض الآبار أم صالح لقد كانت أم صالح هذه امراه عجوز كبيرة في السن سمعت في ذلك اليوم قضية الآبار وأنها صدقة جارية فنظرت فلم تجد معها شيء من هذه الدنيا تتصدق به لا مال ولا تملك عقار ولا تملك راتب ياتيها في نهاية الشهر لكن نفسها اشتاقت أن تجعل لها صدقة جارية عند الله رب العالمين تدخرها في يوم الدين فما كان منها إلا أن اتصلت بأبنائها طلبت من هذا مئة ريال ومن هذا 300 ريال وبعت مع الذهب الذي عندها وبقيت ثلاثه أسابيع تجمع حتى مع الثراثة أسابيع جمعت ألف وسبعمائة ريال ثم دفعت بها يقول عجبت من صنيعتي تلك العجوز ونحن رجال ما تحركنا يقول جماعة جماعتي وأقاربي وأخبرتهم بقصة أم صالح فبدأوا ينفقون في حفر الآبار حتى جمعنا ما يكفي لحفر 16 بئر في أندونسيو أرسلت المبلغ وأرسلت كشف الأسماء وطلبت من صاحب ذلك أن يصور لي كل بئر وأن يسمي كل بئر باسم صاحبه الذي تبرع به وأن يرسل لي صور لتلك الآبار أرسلت المبلغ والكشف وبعد أيام يتصل صاحبي من اندونيسيا ويقول يا أبو فلان قلت نعم قال أريد أن أسألك سؤال قلت تفضل قال من أم صالح هذه التي اسمها في الكشف قلت وماذا تريد من أم صالح قال أخبرني قلت لا لا أخبرك حتى تخبرني ماذا تريد منها قال يا شيخ نحن بدأنا نحفر الأربار بترتيب الكشف فلما جينا عند أم صالح وجئنا لنصور المنطقة ونحفر الآبار وجدنا أن بئر أم صالح في أحوج مناطق اندوليسيا للماء ثم بدأنا نحفر فما هي إلا أمتار ويد بذلك الماء الذي يتدفق بشكل عجيب وإذا به ما عذب زلال ما مر بلا مثله فعجبت وقلت لإخواني إن هذه المرأة مباركة أم صالح فبالله عليك من هي أم صالح هذه قال أم صالح والله إن كل الآبار التي أرسلت قيمتها بعد فضل الله عز وجل تعود لهم صالح